بسم الله الرحمن الرحيم تبارك, <تبارك, <تبارك الذي نزل <في> الفقار على عبده ليكون للعالمين نذيرا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 له تا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا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 اكتتبها فهيتم لا عليه فهيتم لا عليه بكرة وأصيلا قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسراق لولا أنزل إليه ملكا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 كباي الك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري, تجري من تحتها الْأَنْهَارُ ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالسرعة واعتدنا لمن كذب بالسرعة سعيرا إذا رأتهم من مكان سمعوا لها تغيضا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا, دعوا هنالك ثبورا لا تدعو اليوم ثبورا واحدا ودعو ثبورا كثيرا قل أذيالك خير عن جنة الخلد التي وهد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالد كان على ربك وعدا مسؤولا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُوا أَا أَنتُمْ أَظْلَلْتُمْ عِبَادِي هَا أُولَئِيًا أَمْ هُمْ ظَلُّوا السَّبِيلِ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 فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا يَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُدِقُهُ عَدَابًا كَبِيرًا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 وقال الذين لا يرجون لقاءنا لو نزل علينا الملائكة او نودنا لقد استكبروا في انفسهم واتموا تبا كبيرا يوم يرون الملائكه يا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلنا جعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيدا وَيَوْمَ تشقق السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين ناصير ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع رسول سبيلا يا ويلتا يا غيلة يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكذب ربك هاديا ونصيرا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُونَ وَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ زُمْلَةً وَاحِدَةً كذلك لنثبت به فؤاداً وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ولا يأتونك بمثل الإلّاعج إنك بالحق وَأَحْسَنَ تفسيراً الذين يحشرون على أوجوههم إلى جهنم أولئك أولئك وإك شر مكياما وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخراه هارون وزيرا فَقُلْنَ اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمَ نُوحٍ لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا وعادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الامثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على الَّتِي التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نسورا وإذا رعوك أن يتخذونك إلا هزؤا فهذا الذي بعث الله رسولاً إن كاد ليضلنا عن آلهتنا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لو أن صبرنا عليها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 ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون الهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا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 وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به، وأنزلنا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبا أكثر الناس إِلَّا كفورا ولو شئنا لبغضنا في كل قريه نذيرا فلا تطي الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا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 وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ إلا مبشرا ونذيرا قلنا أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا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 الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسال به خبيرا وَإِذَا قِيلَ لَهُo اسْجُدْ لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَنْ الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَ خُبْثًا نُفُورًا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وَقَمَرًا منيرا وهو الذي يجعل الليل والنخير خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض الهونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لعبهم سجدا وقياما وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عذاب جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروه وكان بين ذلك قواما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 ربي يفعل ذلك يلقى اثامه يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه وهانا الا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 وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُوا بِاللَّغْوِ مَرُوا كِرَامًا والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخلوا عليها صما وعميانا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 يجزون الغرفة بما صبر ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما